فَنَغْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ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 الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم إذا استويتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى ربنا لم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 وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون قال أولئك تكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعَتْهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ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 لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُم فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كان فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنھُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الّذي وَعَدنّاهُم فَإِنّا عَلَيهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِك بِالّذي أُوحِيَ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 أو مأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري منها تحت أ فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين